يَقُولُونَ مِن مِنَ القَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُصَاهِرُونَ مِنَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْذِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّسَّ ذَلِكُمْ تُعَظُّونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيات بينات.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 أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْءِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَبْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَبْنَى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 إِبْنُ اللَّهِ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُم جَنَّم يَسْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا إثم والعدوان وما عصية الرسول وتناجع بالبر والتقوا، اتقوا الله الذي إليه تحشرون. إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بالضال.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 وَإِذَا طَائِلَ شَذُفًا شَذُّ أمنوا إذا جاءتم الرسول فقدموا بين يدي نجواتكم صدقة ذلك قير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله عثور الرحب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 كانوا يعملون، اتخذوا إيمانهم جنة، فصدوا عن سبيل الله، فلهم عذاب مهين. لن توني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء.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 شتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر أُلُوَّ بِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَجَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْقِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَأْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بَرَضُوا عَنْهُ أُلَّا إِكَاحِذْ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 ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وَمَن يشاق الله فَإِنَّ الله شديد العقاب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 عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَارِكَبٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُهُ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 تَق الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضل من الله ورضوانا ين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 يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون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 وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُغَلُّنَّ الْأَذْبَارَ ثُمْ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 kaini axt Allah Rabb <preferably> al-ülalim, fakar gaqbetehma, <taisia>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 اصحاب الجنه هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله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 Allahu Lázilá İlahi Allahu Al Mekkülü Qudúsü Sallamü Almêmü Almehimü Al Azizü Al Jabbarü Al Mutekbir Subhâna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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوئكم أulia تلقون إليهم بالموادة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يُخْرِجُ النَّبِيُّ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بالله ربكم.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 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولف إن الله هو الغني الجل الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديت منهم وده.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 وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا fáin alımtu hün mûminat fála terjgohun ila küfâr lâ وبِعِصْمِ الْكَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا انْفَقْتُمْ وَالَّذِينَ يَسْأَلُونَ مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم وَإِنْ طَائِفَتُكُمْ شَاءَتْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ٱزْدَهَبَتْ أَزْوَٰجُهُمْ مِثْلَ مَآ أَنفَقُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ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 صينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غثور رحيم يا تَتَوَلَّى قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يئِسَ الْكَفَرُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم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 طَيِّنِي ظَهْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تَجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ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 يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار وساكنه طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرات تحبونها Nasrun Allah ve fathun qarib wa basşir ya سَبَّنُ مَرَّ يَمَّ لِلْحَوَارِقِينَ مَنْ آمَنَ صَارَ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِقُونَ نَحْنُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ الطائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم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 وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإن يردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون يا فَإِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا أُذِّيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَظْلِ اللَّهِ وَأَزْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَاضْطُو إلَيْهَا وَتَرْكُ كَقَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ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 سنده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوا صدقون بهن مستكبرون سواء عليهم أستو فرتهم أم لم تستو فر لهم لا يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.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 يُلْهِكُم أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن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 بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستون الله والله وني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلاغ ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور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 Fain tevliyet, fainama, ala Ressulüna, al وإن تعفوا وتصفحوا وتوفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده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 الله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها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 أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا زوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجاً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 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن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 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واقتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته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 وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذبا كرا فذاقت وبل أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا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 رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي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 بِالْجُلِّ مَا ما مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاءَ أَزْوَاجِكَ اللَّهُ وَثُورُ الرَّحِيمِ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّتَ أِيمَانِكُمْ اللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 بعد ذلك الظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن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 و أهليكم نارا قودها الناس عليها شداد لا يعصون الله ما ي kefaru la ta'tazirul yawm inna ma ya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 نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا ووفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها بِجِهَادِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ غُلْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جهنم وَبِئْسَ المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح لَمَّا رَأَتْ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 İz qālāt Rabb bni liʿl-dak bīt fī al-jannat ve لَمَرْيَةَ نَدْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ